بسم الله الرحمن الرحيم بسم قبل عذاب أرسلنا الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم الله إنا نوحا إلى أن أنذر إنا أن ارسلنا نوحا إ ل ى قومه أ ن ا ذ د قومك من قبل أ ن ي أ ت ي ه م عذاب اليم قال يا قوم إ ن ي لكم نذير مبين أن وأطيعوا اعبدوا الله واتقوه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 إن أجل, ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني اني دعوت قومي ليلا ونهارا قال رب موسوعه النابلسي ر ا ز د ه للعلوم الاسلاميه ت غ ه م ج ع ل و أ ص ا ب ع ه ف ذ ا ن م واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أ ص اصابعهم ب ع جعلوا ه آذانهم م في أ في اذانهم, جعلوا أصابعهم في آذانهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم اني س واستكبروا ت و وأصروا ا ثيابهم استكبارا إ دعوتهم جهارا ثم إ ن ي أ ع ل ن ت لهم و أ س ر ق ت لهم إ س ر ا ر ا ثم إ ن ي دعوتهم جهارا موسوعه ر النابلسي ر ا ف ق ل ل ع ل ك م الاسلاميه ر ي ل س ا ء ع ل ك م م د ر ر ا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 مالكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا أ ل م تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وَجَعْلَ ل ا شركه الهدى و ج ع ش ر ا ه دعويه ا ل أَنْبَتَكُمْ مِنَ ا غير ض ربحيه ا ا ا ت و أ ذات ك مضمون اجتماعي ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إ خ ر ا ج ا والله جعل لكم ا ل أ ر ض بساطا, بساطا لتسلكوا, منها لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح ا ل رب إ ن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 وقالوا لا تذرن آ ل ه ت ك م ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا وقالوا لا وقد اضلوا كثيرا, وقد أضلوا كثيرا ولا, تزد ولا تزد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أغرقا موسوعه م ا خ ط ا ل و ا ن ا ر ا ف ل م ي ج للعلوم الاسلاميه اسماء الله ر ا ل ح س ن الكافرين ديارا وقال نوح الرب لا تدر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا إ ن ك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إ ل ا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إ ل ا تبارا قدمت لكم هذه التلاوه من موقع الطريق الى الله ولكم هذه التلاوه من موقع الطريق إ ل ى الله